يا يبنى آدم للحساب وانفض عن الجسد التراب هي نفقة البعث التي كل إليها قد أجاب كل إليها قد أجاب